أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتين يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر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 يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون ها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 ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهبر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت فمود بنذر فقالوا أبشر منا واحدا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا الل في ظل أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشَر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشَر إِنَّا أَرْسَلْنَا نَاقَةً فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ونبئهم أن المال قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعطافعقر فكيف كان عذاب ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة صيحة واحدة صيحتوا واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عيادنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر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 وما أمرنا إلا واحدة وَمَا أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغيري